ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, وأنه يحيي الموتى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من whole feet to net And there are... يَدَعلَ مَبَرُهُ أَنْ قرَغُ مِن نَفقَي لَ سَمَ ل وَلَ اللَّهُ أَيُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يذهب cardinal